الله الرحمن الرحيم موقع التاريخ إلي الله يقدم الحمد لله وشر على الله والله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده رسوله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ حافظ حاكم نحمه الله أحمده تعالى على جذير نعانه وإفضاله وأشكره على جذير إحسانه ونواله وله الحمد على اسماءه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله وله الحمد على عدله قدرًا وشرعًا وله الحمد في الاولى والاخره وهو الحكيم الخبير اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك الحق وحده لا شريك له الملك الحق العلي الكبير تعالى في الهيته وربوبيته عن الشريك والوزير اتقدس في احدياته وصمدياته عن الصاحبه والولد والوالد والولي والنصير اتقدس في احدياته وصمدياته عن الصاحبه والولد والوالد والولي والنصير تنزه في صفات كماله ونوت جلاله عن كفؤ ونظير وقد يرد سؤال في تميز الرب عز وجل وتقدسه عن الولي والنصير وكيف مع ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اذا لله عز وجل اولياء قال الله عز وجل فمن عادى وليا فقد اذنتوه بالحرب قال الله عز وجل ان تنصروا الله ينصركم فالجواب عن ذلك انه سبحانه وتعالى اوليائه ليس له ولي من الذل عز وجل وكذا من ينصرون ان انصرون ديننا فسيحتالوا اليهم عز وجل وانما هم يحتاجون الى الله عز وجل في توفيقهم لنصرة دينه وكذا ولايته ليست من حاجه ولم يكن له ولي من الذل وانما اوليائه اكرمه عز وجل بولايته ومحبته فهو يحبهم ويحبونه ووفقهم سبحانه وتعالى وقواهم على عبادته ونصرة دينه فكونه سبحانه وتعالى لا يحتاج الى احد والخلق كلهم فقراء اليه فهذا معنى لا يخرج عنه ليس فيه استثناء وانما اوليائه عز وجل تكريما لهم ومحبه لهم فليس له ولي من الذل ولا يحتاج الى نظير سبحانه وتعالى هو تنزه في صفات الجمال ونوت جبر عن كفء ونظير وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير لا يحتاج لاستشاره احد سبحانه وتعالى امره نافذ وملائكته لا تساعدونه وانما هم بامره يعملون فلا يظنن نظن ان الملائكه تعين الله عز وجل الله لا يحتاج الى عون وانما هم بقوه الله سبحانه وتعالى وتائيده لهم فاعلو ما فعلوا من الامام وكذا عباده المؤمنين قال وجل في بقائه وديموميته وغناه وقيميته عن المطعم والمدير جل في بقائه ديموميته ديموم يعني البقاء ايضا ان كانت غير مستعمله من الدوام ف ديموميه مصدر صعب يعني يعني غير مستعمل في لغه العرب كذا والقيميه انه القائم بنفسه المقيم بخلقه سبحانه وتعالى جل تنزه عن المطعم الله عز وجل لا يريد من خلقه من رزق وما يريد اي فهم هو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى والمجير يعني لا يجير عليه احد سبحانه وتعالى هو يدير ولا يجار عليه فالله عز وجل اذا اراد بعبد سوءا لم يجيره أحد من الخلق يجير عليه بمعنى يجعل عبدا يجعل أحدا في جواله وحمايته من الله لا يجير على الله أحد لا يمكن أن يحمى أحد من الله صلى الله عليه وسلم إذا أرد الله بعد سوء فلم رد له إذا أرد الله بقوم سوء فلم رد له وما لهم من دونه نوال فهو منزه عن المجير عز وجل يقول اشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم البشير النذير البشير النذير المرسل الى الناس كافة بالمله الحنيفيه والهدى المنير بعثه الله عز وجل رحمه للعالمين بعثه النبي عليه الصلاه والسلام رحمه بالخلق جميعا مؤمنيهم وكافرهم فمن قبلها سعيد في الدنيا والاخره ومن ردها شقي في الدنيا والاخره و انتشار شريعته رحمه للخلق جميعا حتى من كفر منهم تنعم بعذل الاسلام ومحاسن الشريعه في هذه الدنيا و وصله من الرحمه العامه من رحمه الله عز وجل ما يعرف لكل متامل ناظر فيما ظهر عليه الاسلام من بلاد العرب قال رب اعذف الله عز وجل رحمته للعالمين وانزل عليه كتابه المهيمن والنور المبين والهدى المستبين كتابه المهيمن يعني الشاهد على ما قبله من الكتب الذي يشهد يصدق ما فيها من حق ويشهد على ما فيها من الباطل ويشهد لما زيد فيها مما ليس منها وما نقص منها مما حرفه وحذفه اهلها الذين لم يقوموا بها كما أمرهم الله أنزل عليه كتابه المهيم والنور المبين هذا العطف عطف لتعدد الصفات فالقرآن هو النور المبين والهدى المستبين والمنهج المستميز أنزل عليه كتابه والشرك مضطرمة النار طائر شرار مرتفع غوار لا مغير له ولا نكير وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله نظر الى اهل العرب إلى, الى اهل الارض فما قاتهم عربهم وعجمهم الا غبر من اهل الجاهل الا بقايا من اهل الكتاب فالشرك كان منتشرا اعظم انتشار وقليل من اهل الكتاب والا في الحقيقه ان اكثر اهل الكتاب كانوا قد كفروا كذلك قبل بعثته عليه الصلاه والسلام لوقوع في الشرك الصريح كما صار الذين قالوا المسيح ابن الله واليهود الذين قالوا زير ابن الله واليهود كذبوا المسيح عليه السلام وباءوا بغضب على غضب والنصارى ايضا عبدوا هم واليهود عبدوا الاحبار والرهبان فانتشر الشرك بانواعه المختلفه الا قليل من الموحدين من اهل الكتاب قال فقام بتبليغ رساله حق القيام وجاهد في الله حق جهاده اعلاء لكلمه الله الملك العلام حتى جاء الحق وذهب الباطل فأدبر ليل الكفر والضلالة وانفجر الايمان والاسلام انفجر ظهر نوره كما يقال انفجر الفجر اي ظهر نوره فالرسول صلى الله عليه وسلم قام بالتبليغ ثم بالجهاد لإعلاء كلمة الله وهذا من يعني محافل هذه الشريعه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالجهاد فيها هو واتباعه لاعلاء كلمه الله في الارض كلها ليكا يظهر نور الحق للامم المختلفه ولم يكتفي بالابلاغ فقط عليه الصلاه والسلام قال حتى جاء الحق وزهق الباطل وادبر ليل الكفر والضلال وانفجر الايمان والاسلام ونشرت اعلام التوحيد وعلى بنيانه اشرقت انواره وانكشف سترات الشرك وانكسرت شوكته وخمدت ناره ورمي بناؤه بالدمدمه والتكسير والتلميذ الدمدم عن الإهلاك فدمدم عليهم ربهم بذنبهم هي أهلكهم الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه شموس الهداية وعوية العلم وعنصار الدين القوين وتابعيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فعلما ان اتفقا اثرهم واتبعا سير في سيرهم وسلكوا صراطهم المستقيم وجعلنا من المقتدين بهم المهتدين بهديهم المتمسكين بالكتاب والسنه ناقفا ما هما وفي سيرهم نسير اما بعد فعلموا رحمكم الله انه لا صلاح للعباد ولا صلاح ولا نجاح ولا حياه طيبه ولا سعاده في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الاخره إلا بمعرفة أول مفروض عليهم ما صلاح للعباد إلا بأن يعرفوا أول مفترضه الله عليهم والعمل به وهو الأمر الذي خلقهم الله عز جل له وأخذ عليهم المثاق به وعرسل به رسله وأنزل به كتبه وعرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم ولأجله خلق في الدنيا والأخرة والجنة والنار وبه حق في الحارقة ووقع في الواقعة وفي شأنه تنطب الموازين وتبقى الشفس وفيه تكون الشقاوة والسعادة وعلى حسبه وعلى حسب ذلك تقسم الانوار ومن لم يجعل الله له نورا كما له النور توحيد الله عز وجل يعني وذلك الامر هو معرفه الله عز وجل بالالهيه وربوبيته واسماؤه وصفاته وتوحيده بذلك معرفه وتوحيد يعني اختصارا التوحيد العملي يعني أخذ كمة معرفة المعرفة التوحيد العلمي والتوحيد توحيده بذلك عملا يعني ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطير التشبيه والتشبه واجتناب ذلك واجتناب ذلك الشرك أن يجعل الله ندا في ربوهيته أو في ألوهيته أو في أسمه وطفاته كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام أيها لما سأله بن سعود أيها ذنبي أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فجعل ند لله عز وجل في الربوبية كأن يدعي له معه خالقا أو رازقا أو دبرا للأمر أو ضرا أو نافعا أو مالكا أو مشرعا وكذلك يدعى معه ندا في الإلهية يركع له أو يسجد أو يخاف أو يرجى أو يتحاكم إليه دون شرعه سبحانه وتعالى او يرجى له او ينظر او يطاف بقدره او يفلك به او يرجى او يطاف او يدعى او يستغاث به هذا كله من الشرك او يحب ويبغض فيه دون ما امر الله به من الحب فيه والبغض فيه لاجله عز وجل والموالاه في الله والمعاداه في الله يترك بذلك ويحب لغيره ويبغض لغيره فهذا من مظاهر الشرك ونعذب لا في الإلهية وكذلك من جعله ندا في أسمائه وصفاته لأن وصف الخلق وصفات الله سبحانه وتعالى وجعل الخلق لهم من السمع المحيط والقدرة التامة والبطر النافذ ما لله عز وجل تشبه الخلق بالله سبحانه وتعالى فهذا من الشرك في الأسماء وصفاته والتعطيل ما في هذه الأسماء والصفات وجحدها أو جحد ربوبيته أو ألوهيته أو جحد وجوده سبحانه وتعالى أصلا كأعظم المعطلة مفات وجود الله عز وجل كفرعون والدهرية والملحلين في زمننا لمن ينكر وجود الله فكل رباد داخلنا في المعطلة إما أن يعطلوا وجود الرب عز وجل أو يعطلوا أسماء ذاته أو أسماءه وصفاته أو يعطلوا ربوبيته أو ألوهيته ينفون ذلك الشرك والتعطيل سببه خراب الدنيا وسببه خراب يعني وعلى سببه فساد حال من اشرك وعطل في الدنيا والاخره ولا يرضى الله والتشبيه والتشبه التشبيه تشبيه الرب عز وجل بخلقه تشبيه الرب عز وجل بخلقه كان يصفه بصفات النقص وهو نوع من التعطيل ولكنه يعني يفرض لكون ذلك منتشر في الناس كقول اليهود يد الله مغلولة ولت ايديهم ولو انه بما قالوا وكقولهم ان الله تعب فاستراح بعد خلق سنة الارض فاستراح في اليوم السابع وكقولهم ان الله فقير ونحن اغنياء وكقول النصارى انه استخذ صاحبة وولدة وانه مات وانه صلب وانه هسق عليه ونحو ذلك مما يزعمون تعالى الله عن قريم ولوان كبير اما التسبه فكقول فرعون فكقول فرعون ما اعلم ذلكم من اله غيره وقوله انا ربكم الاعلى وقول يعني كل ظالم يدعي شيئا من صفات الرب سبحانه وتعالى او ثقوقه كمن يطلب من الناس ان يخضعوا له وينقادوا له ولو في غير شرع الله سبحانه وتعالى ولو ضد شرع الله عز وجل فيامرهم بالذل والانقياد لأمره دون شرال فهذا متشبه يتشبه بالرب سبحانه وتعالى فهذا من أعظم أنواع الكفر نعوذ بالله من ذلك وكذلك من يعني يتشبه بني سبحانه وتعالى فيجعم أن الملك ملكه مثلا أو أنه الضر النافع أو أن الأمور بيده كما ينسب غلاس عباد القبور إلى معبوديهم أنهم قالوا هذه الكلمات وليعبه الله وان امور الاكوان بايدهم وانهم يصرفون ويضرون وينفعون فمثل هذا ولياذا بالله من التشبه نعوذ بالله من ذلك فمعرفه ما يناقض التوحيد واجتناب ذلك هو الامر الذي لا فلا حول سعاده في الدنيا والاخره للعباد الا به لا بد ان يعرف التوحيد ويؤديه ان يرتنوا بالشركه ان يعرفوا الشركه ويعرفوا الشركه وقال اول الايمان بالله وملائكته يبقى ذلك الامر هو معرفه الله عز وجل بالالهيه وربوبيه وبتحقيق الايمان وترك الشرك والايمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدره و... واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره اخذ هذا من حديث جبريل وذلك ما بيانه النبي عليه الصلاه والسلام في حقيقه الايمان وذلك أن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر هو القدر تابع للإيمان بالله وهو تصديق لله عز وجل فيما أخبر به ولا يكون مؤمن بالله من كذب الله عز وجل فيما أخبر به من إثبات الملائكة ومعرفة استفاتهم ومحبتهم التي أوجدها الله عز وجل لا يكون مؤمن بالله من كذب الله سبحانه وتعالى في رسالة رسله فالله عز وجل قد شهد لرسله بالرسالة وتكلم بكلامه عز وجل الذي انزله اليهم في كتبه فمن كذب هذه الكتب وكذب هؤلاء الرسل فقد كذب الله ولا يكون من من كذب الله كذا من كذب باليوم الاخر او من كذب بالقدر فكل ذلك مناقض للايمان بالله ولذلك من توابع الايمان بالله الايمان باصول الايمان كلها قال وتوحيد الطريق الى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل وفق ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني توحيد المعبود وتوحيد المتبوع توحيد المعبود مقتدى شابة أن لا إله إلا الله وتوابع ذلك من 바 Nirvana ذلك من باقي أسول الإيمان وتوحيد المتبوع الطريق الموصل إلى الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هل رسول السلم مشربة ما الرسول صلى الله عليه وسلم يسرع او يبين الشرع اما ان الله هو الذي يأمر وينهى اصلا امره كله لله عز وجل وهذا اصطلاح من الشرع معناه طريق فالرسول سن طريقا يعني وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم اي طريقته فشرعته كذلك اضيفت اليه عليه الصلاه والسلام لا لانه اخترعها من عنده نفسه ولكن لانه هو الذي بينها ودعا اليها واذا ا اطلق بهذا الاعتبار ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع كذا او يقال الشارع عليه الصلاه والسلام مثلا فبهذا المعنى بمعنى الذي سن لنا يعني الذي جعل لنا طريقا الذي بين لنا الطريق لم يجعله من عندي نفسي اذا بوي يعني اذا ذوكير بهذا الاعتبار فلا ضر وهذا هو المعنى المقصود يقول ومعرفه ما يناقضها من البدع مضله ضد الاتباع الوقوف في البدع الابتداع كما ان ضد الشرك ضد التوحيد الشرك والتعطير فكذلك ضد الابتداع في دين الله يبقى لا بد من معرفة الطريق المؤثر الى الله والتزامها ومعرفة الطرق المنحرفة واجتنابها قال ومعرفة ما يناقضها من البدع المضل كل هذا هذا الامر الذي افترضه الله ومن اجله حقة الحقة ورؤة قعة الواقعة وفي شأنه تنصر الموازين از يخلق الخلق تحقيق العبوديه لله لانه لن تتحقق الا بمعرفه ذلك كله قال ومعرفه ما يناقضه من البدع المضلله ويميل بالعبد عنها فيجانبها كل الجنبه ويعوذ بالله منها فان الله تعالى انزل كتابه تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء استدلوا بهذه الايه فالموضع فيه نظر على ان اصح القولين في تفسير الايه ما فرطنا في الكتاب من شيء انه اللوح المحفوظ قوله عز وجل وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشر ظاهر الايه السياق واضح جدا في ان الكتاب هو الكتاب الاول ان الله كتب فيه الدواب وكتب فيه الطيور وكتب فيه مقادير الخلائق ما فرط الله في شيء ما ترك في من شيء وهذا يكون على عمومه لا يحتاج الى تخصيص التفسير الثاني وهو تفسير بعض المفسرين خلافا لجمهور السلف قالوا ما فرطنا في الكتاب في القران وهذا يحتاج الى تخصيص يقال ما فرطنا في الكتاب من شيء يحتاج الناس اليه من التشريعات او العقائد الواجبه وما الى ذلك ولهذا يبقى ان هذا عام وعليه الخاص لا بد ان يبقى 2 شيء دي ما تبقاش عامه عشان يكون اللي هو القران معلوم ان القران ليس فيه مثلا ذكر الايه الكائنات والدواب والطيور ونحو ذلك الذي لم يستوعب ذلك وانما القران فيه ما يحتاج اليه الناس من الحلال والحرام والعقائد الواجبه قبل ذلك وما يحتاجون اليه من امور دينهم واسس معاملات دنياهم فمعلوم ان الاصل عمل بالعموم وشياق الايه في قد يعني استدلال على الكفار بانهم يعني لا ينظرون الى ايات الله سبحانه وتعالى التي جعل الله سبحانه وتعالى مقاديرها مكتوبه في اللوح المحفوظ وهذه ايات الله سبحانه وتعالى فالاظهر ان ما فراطنا في الكتاب من شيء اي في اللوح المحفوظ وليتكون الايه على عمومها فاللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء صغير وكبير ولم يفرط الله عز وجل في شيء لكن معنى الذي اراد الاستدلال عليه بهذه الايه وهو ان الله انزل كتابه فيه بيان كل شيء نحتاج اليه الناس فهذا حق كما قال وقال ولا ياتونك بما ترد الا جئناك بالحق واحسن تفسيره كما قال عز وجل ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين اليه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يمنون هذا لا يحتمل الا ان يكون هو الايه القران فتفصيل كل شيء يحتاجه اليه الناس يقول ارسل رسوله بذلك الكتاب مبلغا ومبينا ليقراءه على الناس على مكس يعني على مهل وفي فتره زمنيه بلغت 23 عام يقول ويبينه لهم اتم البيان ارسله الرسول ليبين هذا الكتاب لهم اتم البيان ويحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ويهديهم به الى صراط المستقيم فقال تعالى وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هذه ايضا من النصوص الواضحه في ان تبيان لكل شيء احتاج اليه الناس في تشريعاتهم في اعمالهم واعتقادهم وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين عليه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون وقال تعالى وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ يعني أنزلنا عليك الذكرى أنزلنا اليك أنزلنا هي الآية دي مش فتوبة صحيح بسرعة النحل وأنزلنا عليك... أنزلنا اليك الذكرى لتبين الناس مَنُزِلَ إِلَيْهِمْ صحيح صحيح صحيح اربعة وربعين صلى الله تعالى أنزلنا اليك الكتاب ورنا اكتوبر توغرسير سيرت نحذي في ايتين وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين له الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه بقوم 62 قبلها بقى وانزلنا عليك الكتاب من شهر 44 وانزلنا اليك الذكره لتبين الناس ما نذر لهم ولا نتبوك ان انتم موجود عندكم في في النسخ اللي هي اربع مجلدات مش كده طيب في بعض النسخ في خطا واظن خطا من المصنف اصلا يعني وكثير من المحققين ماصلحوش وانزلنا الايه الاولى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك ولعلهم يتفكرون وانزلنا اليك الذكر والذكر هنا عند يعني اهل العلم يشمل الكتاب والسنه فالله عز وجل انزل الذكر ليبين للناس ما نزل ويعلمه النبي عليه الصلاه والسلام بانزله الله عز وجل ليبينه للناس لم ينزله عز وجل ليكتم لم ينزله سبحانه وتعالى على الرسول عليه الصلاه والسلام لطائفه دون طائفه بل ليبين للناس ما نزل اليه انزله الله للبيان لم ينزله سبحانه وتعالى ليكون مبهم مجمل غير واضح وانما انزله الله عز وجل للبيان والسنه من الذكر وهذه الايه من محتجه به اهل العلم على ان السنه محفوظه لان كما يعني لان الله قال اننا نزلنا الذكر وان له لحافظون فالسنه من الذكر وانزلنا اليك الذكره لتبين للناس ما نزل اليهم من القران يعني وذلك البيان يحصل بالكتاب وبالسنة فالصحيح ان الذكر يشمل الكتاب والسنة وكما قال الله عز themes واذكرنا ما يتلى في بيوتك كن من آيات الله والحكمة فما أمرنا بأن نذكر الله به هو الكتاب والحكمة آيات الله من آيات الله والحكمة فآيات الله هي القرآن والسنة هي الحكمة قال عز وجل أنزل الله عليك الكتابة والحكمة معلمك ما لم تكن تعلم فإذن الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة فالله عزر الله أنزل على رسول الله الذكر ومنه سنة وعيث السنة أنزل عليه القرآن ليبين وأنزل السنة أيضا بيانا لما يحتاج إلى بيان من القرآن وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 استرآه وانه هو الذي يتحاكم اليه عند الاختلاف وان الله انزله ليبيين للناس ما اختلفوا فيه وليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه من كل الامور وهذا واجب يعني على جميع المكلفين الرجوع الى الى القران وكذا الرجوع الى سنه الرسول عليه الصلاه والسلام المبينه للقران في كل موارد النزاع يقول ولا شفاء للقلوب والارواح ولا حياة لها الا بطاعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واستجابه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم نعم فالقلوب تبتحى وتموت وتمرض ولا شفاء لهذه القلوب والارواح ولا حياة لها حياه طيبه الا بالتزام كتاب الله عز وجل قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه انتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لا يسمعون سمع الاستجابه وهم في الحقيقه ايضا اكثرهم لا يسمعون سمع الفهم وانما هم يسمعون سمع الدواب سمع الحسي فقط دون سمع الفهم ودون سمع الاستجابه ان شر الدواهي عند الله تسم البكم الذين لا يعطلون الكثار شر الخلائق ولا يعطل الله شر ما يدب على وجه الأرض شر من البهائم شر من الحشرات نعوذ بالله من حالهم الثم الذين لا يسمعون الحق سمع الفهم والاستجابة كما ذكرنا البكم الذين لا ينطقون به فكل من تكلم لكن لا يتكلم بشهادة التوحيد و لشاء بشاره بان محمد رسول الله اذا بلغه ذلك ولا يتكلم الحق فهو ابكم لانه لم ينتفع بسمعه وببصره وبفؤاده الذي جعله الله له الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لا اي لا افهمهم ولو اسمعهم لتولوا وهم واردون يعلم في الله فيهم انهم لو فهموا لكانوا معرضين مصرين معارضين سمع مراتب سمع الحس وعليه التكليف وقد ورد ذلك في الحديث ان اربعه يحتدون يوم القيامه منهم رجل اصم يقول ربي لقد جاءني الاسلام وما اسمع شيئا فهذا معذور لا يكلف طالما لم يتمكن من علمه الاسلام بطريق القراءه مثلا او بالاشاره او نحو ذلك فهذا الذي لا يسمع سما الحس رايد مكلف بما لا قدره له ليصلي اليه اما السمع الثاني فهو سمع الفهم والعلم وهذا من الله به على عباده المؤمنين وهم متفاوتون بعضهم تفاوت فهم يسمعون ايات الله فيفهمون منهم من يفهم معاني يسيره ومنهم من يفهم كنوزا عظيمه والناس في ذلك مراتب لكن من الله عز وجل عليهم بسماع الفهم الذي حرمه الكفار مع كونهم مكلفون وليس لانهم خطبوا لم يفهموا لانهم خطبوا غير لغتهم بل لم يفهموا لان قلوبهم ولا يعذ بالله مول بتاعه عن القران ملتفته لغيره ولا يعذ بالله كما قال سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع ليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال ارفا لقد كان قوم عربا ومع ذلك كانوا لشده اعراضين لا يفهمون ما يقوله النبي عليه الصلاه والسلام وهذا طمستون من الله عز وجل على قلوبهم لكي لا تفقه ما تسمعه ال منهم كما قال عبد الرومين هم من يستمعون اليك اف انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون فعلم ان القلب الملتفت الى غير القران ربما يسمع ولا يفهم شيئا كانما يتلى عليه كلام اجنبي وانت يعني تلاحظ هذا في انسان سمعه حاضر ولكن قلبه مشغول بامر اخر فتجده لا لم يعي شيئا مما قيل له وربما استعاد المحاضث حديثه وذكره ويقول ماذا قلت انا كنت غير منتبه هذا امر ملحوظ فيما يكون انسان منشغلا عنه محاضره مثلا انسان مشغول بشيء بعيد عنها فيقوم يقوم يقوم يقوم يبقى ما يعرفش ماذا قال المتكلم اصلا بيصعبنا ان يفهمه فالكفار كانوا مشغولين جدا بكيف يحاربون القران ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يفهموا ماذا قاله النبي عليه الصلاه والسلام مع سلامه الحسن وهذا الصمم يحاسب عليه العبد وهذا الاعراض والالتفات عن القران يحاسب عليه العبد ولذلك سماع الحجه هو الشرط في وصولها وليس فهمها اذ ان الفهم يرقيه الله عز وجل في قلب العبد وليس هذا بالذي عليه التكليف كما ذكرنا الا ان يخاطب الانسان بلغه لا يفهمها فهو كالاصم قال الله عز وجل وما ارسلنا من رسولا الا بلسان قومه ليبين لهم فهذا البيان لا يحطر الا الى كل من بلغته فاذا كل من لغه اجنبيه كان كالاصم في عدم التكليف الا ان يترجمه الكلام المرتبه الثالثه من مراتب السمع سمعه الاستجابه وهو ان يقبل الكلام ويستجيب له ويمتثل له ومن هذا المعنى قول المصلي سمع الله لمن حمده اي استجاب الله عز وجل لما شفعه استجاب دعائه وقبل دعوته بالحمد وهكذا ف لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اي لم يفهموا ولم يستجيبوا فالكفار ايضا حرموا هذا السمع وقالوا سمعنا واطعنا فهمنا واستجبنا وقال عز الله واسمعوا واسمعوا اي واستجيبوا لامر الله سبحانه وتعالى فعلم الله عز وجل ان قلوب المشركين لو افهمها الله قران لم استجابت ولا ظلت مصرة على الباطل ولا يضر الله من ذلك ولذلك لم يسمعهم عز وجل سمع الفهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم على حالهم الذي هم عليه لتولوا وهم معرضون نعوذ بالله من حالهم يا أيها الذين أمنوا استذيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم للإيمان للإسلام للجهاد لشرائع الدين كلها وكل منها يحيي القلب درجة من درجات الفهم واذا امتثل الانسان شرع الله كله حي اتم الحياه لان <تصفيق> الايه الكريمه دليل واضح على حياه اخرى غير حياه البدن كذلك ان الابدان حيه ولكن الله قال لما يفهيكم فهناك حياه اخرى للقلب والروح بمعرفه دين الله عز وجل والعمل به بالعلم والعمل حيث يبصر الانسان ما لم يكن يبصره من حقائق هذا الوجود ومعرفه امر الدنيا والاخره معرفه الله سبحانه وتعالى خالق الخلق وانههم الحق عز وجل فكيف يعبده وكيف يتوجه اليه والقلب يغدو لذلك لتلك الحياه حقيقه يشعر بها اذا استيقظ من غفلته وحي من موته الذي كان فيها قبل ذلك كما ان الله سبحانه وتعالى خلق خلقه وكانوا امواتا احياهم بعد ان كانوا امواتا فكذلك القلوب لا تعي ولا تفقه ولا تتوجه الى الله سبحانه وتعالى ثم يرزقها الله عز وجل ذلك فاذا علمت وعملت حي بذلك وتكرر هذا المعنى مرات كثيره قال الله تعالى انما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثه الله ثم اليه يرجعون الموت استار يبعثهم الله يوم القيامه ثم اليه يرجعون تشوف تستيقظ قلوبهم وتدرك حقائق الوجود لكن بعد ان يكون قد فاث الأوائم ولا حول ولا قوة إلا بالله لم ينجي الله تعالى من عذابه ولم يكتب رحمته إلا لمن استبع كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون يؤتون الزكاة هنا أشهادة أن لا إله إلا الله زكاه القلوب طهارتها من الشرك وربسه الكفر والتضليل وياتون الذكاء ولا شك ان زكاه الاموال تابعه لزكاه القلوب فزكوه الذين يتقون وياتون الذكاء والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يدونه مكتوبا عندهم في التورات والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويظهر عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم الأسر الأمر الشديد فكانت عليهم آثار تكليفات شاقة عظيمه بغيهم وإعراضهم عن الحق والأغلال التي كانت عليهم تكليفات في أعناقهم لا يستطيعون القيام بها ما كانوا لهم انما كلفوا بها لاجل بغيهم ولا يرضى الله قال تعالى فالذين امنوا به وعزروه ونصروه التعذير التوقير والتعظيم اللائق به عليه الصلاة والسلام ونصروه نصروا سنته وشريعته اتبعوا النور الذي انزل ما القران نور قال تعالى واتبعوا النور الذي انزل ما هؤلاء هم المؤمنون فربنا تبارك الذي قال ذلك في سياق موسى عليه السلام حين أخذت الرجفة قومه وسعق حين أتى بهم بميقات الرب سبحانه وتعالى فانظر إلى شرف محمد صلى الله عليه وسلم وشرف القرآن وشرف أمته أن الله عز وجل ذكرهم بالفضل والثناء عليهم باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام قبل ولولهم بمئات أو كل آلاف السنين وعلى أحدهم جعل رحمته مستقره لهم ثابته لهم شرف عظيم ان يكون الانسان من أسباع محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالقرآن لا ينجو الا من كان كذلك و كتب الله ذلك في كتبه منزله لشرف هذه الأمة وشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره في الكتب المتقدمة وفرض على الرسل وأتباعهم أن يؤمنوا به إذا بعث في حياتهم فهم مؤمنون به مقدما ولا يقبل الإيمان إلا بالإيمان به إذا بلغه أو بالعزم على الإيمان به إذا مات الإنسان قبل ذلك قال أكررتم وأخذتم على ذلكم إفلي قالوا أكررنا الله عز وجل أخذ المفاق على أن يأخذ العهد على أقوامهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم قال قال وقد كان الرسول يبعث في قومه خاصه وابو لف محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس كافه كما قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له كل سموات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون بعد هذه الايات الواضحات البينات يقول عبد قرأها وحفظها ان من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا عند الله ويقبل منه صرف وعك وانهم مثلنا هؤلاء الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى مثلنا لا فرق بيننا وبينهم وان كلانا مؤمن وكلانا متق ل لله نعوذ بالله بعد هذه الايات الواضحات البينات التي لا تحتمل تاويلا ولا ردا يقال ان الخلاف في امر النبوه نبوه محمد صلى الله عليه وسلم خلاف يسير مع اليهود والنصارى نعوذ بالله ذا شك ان هذا كفر بالله وشرك به عز وجل ولا يقبل الله عز وجل من قاله صفا ولا عبد نعوذ بالله من ذلك قال تعالى وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون حقا الله لا تصور انسان يؤمن بالقران ثم يجوز لبعض الخلق ان يكونوا مكذبين بالقران يبقى ده بقطع لا يشهد ان محمد رسول الله يبقى يبقى لما يقولوا انت مسلم تشهد الله لا اله الا الله رسول الله يبقى ازاي وهو يرى ان من شهد انه كذاب انه ايضا على حق ولا حول ولا قوه الا بالله وكذا من عبد غيره انه على الحق ده مش هيتشهد لا اله الا الله يبقى ده يبقى ازاي يقول اشهد ان لا اله الا الله الا معبوده لحق إلا الله يبقى إزاي يقول لا أو لمن عبد غيره على حق أيضا يبقى ذا فعلا لم يشهد أن لا إله إلا الله وإن كان بيرتقى بلسان لكنه كاذب والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يقولون نشهد إنك لرسول الله وهم والله يعلم إنه لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هذه قضية عظيمة الخطر يعني إن في حد يجوز أن يؤبد غير الله وكاذبون يقول انا اشهد ان لا اله الا الله كيف وكيف يجوز ان يكذب بالنبي عليه الصلاه والسلام ويكفر به وبالكتاب الذي انزله الله عليه كلام الله عز وجل يكفر به ثم يقول انا اشهد ان محمد رسول الله الذي قال ذلك لم يشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله بل شاكك يشك في ذلك على اقاله احوال شاك كن دلال يجوز القول وضده يبقى ليس على يقين من ان هذا قوله الحق انا التنصير التنصير بس يعني حبوا جدعان على التنصير ما اليهود زي ما صار زي كل كل المنه اه طبعا الذي يثوي بين بين الايمان والكفر بين تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه بين تصديق القران وتكذيبه بين عباده الله وبين عباده غيره يحض على كفر الطعام المشك المشكك الناس في الايمان على الاقل فبالتالي قلنا ان ربنا عز وجل انزل الكتاب وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم يا جماعه لابد من اتباع الكتاب واتباع سنه الرسول عليه الصلاه والسلام في كل موارد النزاع قال تعالى وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولم يتوفه الله تعالى حتى اكمل له الدين وبلغ البلاغ المبين وبين للناس ما نزل اليهم اوضح التبين نعم يعني من يظن ان الكتاب والسنه لا تفي بما يحتاجه اليه الناس لم يعرج الكتاب والسنه سوى سنة فيها كل ما يحتاج إلينا فإن الله أكمل الدين تماما الإكمال عندما أنزل على رسول الله سلم بعرفة اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام الذين فرك أمته على المحدة البيضاء ليلها كنهلها المحدة الطريق الطريق الأبيض في الليل اللي ماشى عليه شوفه مش كده اللي سائر على الطريق يبص لها كده نتيجة ظلمة ما حوله أي ضوء بسيط يبين الطريق الأبيض فلمحج البيضات طريق الابيض الليل زي النهار اي واحد يعرف يسلك ايه عليه وده صح حق حق لا شك فيه وذلك ان في فترات ظهور الاسلام وانتشار النور الناس يسيرون على الطريق وفي فترات الظلمه وانتشار الكفر والشرك والفساد ايضا يوجد بيان لهذا الطريق وهذا الطريق واضح من اراد ان يسلكه فسوف يسلك وحتى رسل الاسلام اهل مغلوبون ودولته غير قائمة لكن سوف يظهر الحق لمن بحث عنه وأراد السير عليه ليلها كان هذه لا يزيغ عنه عنها عن هذه المحجة عن هذا الطريق بعده صلى الله عليه وسلم إلا هلك وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لهم منه علما وهذا الله به الذين أمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كل خلال هذا الأفضل